اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من دواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مسعد الفصل السادس تجنب الطريق الملاصق للثكنات واخترق الصحراء نحو مدفع شهيد ليبلغه في أقصر وقت. وكان كأنما يهتدي ببصلة مركبة في رأسه لسابق درايته بصحراء العباسية وعندما لاحت له قبة المدفن الضخمة تحت ضوء نجوم راحت عيناه تفتشان عن المكان الذي تنزوي فيه السيارة ودار حول المدفن وهو يحد بصره ولا يعثر على ضالته حتى بلغ ضلعه الجنوبي فترأى له شبح هيكلها راقدا على بعد. مضى نحوهما مصمما ثم ما لبث أن احنى ظهره حتى انخفض رأسه إلى مستوى ركبته واقترب منها فوضح لأذنيه أن الصمت يتخلل بهمسات مغرقه في السر ساذعر قلب هانئ وتبدد مسره ولكن لا ذنب لك الاختلال يطبق علينا مثل قبة السماء وقديما قال رؤوف علوان إن نوايانا طيبة ولكن ينقصنا نظام. واشتد اقترابه فيما يشبه الزحف حتى قبضت راحته على مقبض الباب ونفحته حرارة النفثات شد على المقبض وجذب الباب بقوة هاتفا لا تتحرك وانطلق من عنف المفاجأة آهتان ولاح له الرأسان وهما يتطلعان إليه في فزع لوح بالمسدس قائلا بوحشية سأطلق النار لأدنى حركة اخرج. وجاءه صوت نور متوسلا في عرضك وتساءل الآخر بصوت مختنق مبحوح كأنه ينطلق من خلال رمل وحصى ماذا تريد؟ ماذا تريد من فضلك؟ أخرج ألقت نور بجسمها إلى الخارج قابضة على ثيابها كومة واحده وتبعها الشاب وهو يدس نفسه في بنطلونه متعثرا ولم يمهله فقرب منه المسدس حتى هتف بصوت باك لا لا لا تطلق فقال بصوت غليظ أمر النقود الجاكتة في الداخل فدفع نور إلى الداخل قائلا ادخلي أنتي فدخلت متأوهة من عنف الدفع وهي تردد في عرضك تركني هات الجاكتة وتناولها منها وبسرعة أخذ المحفظة ورماه بها آمرا عندك دقيقة لتنجو بحياتك انطلق شاب في الظلام كالشهاب وارتمى هو داخل السيارة بسرعة فائقة وسرعان ما أدار المحرك فاندفعت مدوية وأكملت ارتداء ثيابها وهي تقول فزعت حقيقة كان لم أكن أتوقعك فقال والسيارة تنطلق بسرعة مخيفة باللريئك فأعطته زجاجة تناول منها جرعة ثم ردها إليها ففعلت مثله ثم قالت ركبه سابت مسكين قلبك أبيض أما أنا فلا أحب أصحاب المصانع فاعتدلت في جلستها وهي تقول بلهجة ذات معنى الحقيقة أنك لا تحب أحدا ولم يجد رغبة في المغازلة فلم يرد وبدأ أن السيارة تتجه نحو العباسيه فتوسلت إليه قائلة سيرونني معك وكان يفكر في ذلك أيضا فما مع الطريق المتفرع الذي يفضي في النهاية إلى الدراسة وخفف من السرعة قليلا ثم راح يقول قصدت قهوة طرزان لأحصل على مسدس ولأتفق إن أمكن مع سائق تكسي من زملائنا القدامى فانظري كيف رملي الحظ بهذه السيارة ألا ترى أنني نافعة دائما؟ دائما وكنت رائعة لما لا تشتغلين ممثلة؟ ولكني فزعت أول الأمر حقيقة وبعد ذلك أرجو أن أكون قد أتقنت دوري حتى لا يشك فيه لم يكن في رأسه عقل ليشك في أحد واتجه رأسها نحوه ثم سألته لما تريد المسدس والسيارة لزوم العمل يا خبر متى خرجت من السجن أول أمس وتعود إلى التفكير في ذلك هل يسهل عليك تغيير صنعتك فلم تجبه ونظرت إلى الطريق المظلم الذي تلمع أرضه بضو السيارة وقد اقترب الجبل عند المنعطف كقطعة من الليل أشد كثافة ثم قالت برقه أتدري كم حزنت عندما علمت بسجنك؟ كم؟ بشيء من الحدة متى تكف عن السخرية؟ لكنني جاد جدا ووثق من صدق قلبك أما أنت فلا قلب لك حجزوه في سجن كما تقضي التعليمات أنت دخلت السجن بلا قلب لما الإلحاح على حديث القلوب اسأل الخائنة واسأل الكلاب واسأل البنت التي أنكرتني سنوفق يوما في العثور عليها وأين تبيت هذه الليلة هل تدري زوجتك أين أنت لا أظن هل أنت ذاهب إلى بيتك لا أظن ليس الليلة على أي حال فقالت برجاء تعال إلى بيتي تسكنين وحدك شارع نجم الدين وراء قرافة باب النصر رقمه البيت الوحيد في الشارع تحته وكالة خيش ورأه القرفة ضحك سعيد قائلا يا له من موقع فريد فجرته في ضحكه ثم قايت لا يعرفني هناك أحد ولم يزرني فيه أحد ستكون أول رجل يدخله وشقتي في أعلى دور وانتظرت كلمته ولكنه شغل بمراقبة الطريق الذي ضاق عرضه ما بين الجبل وبين البيوت ابتداء من مسكن الشيخ علي الجنيدي ثم أوقف السيارة عند رأس الدراسة والتفت إليها قائلا؟ هنا مكان مناسب لنزولك. ألا تأتي معي؟ سأهتي فيما بعد. أين تذهب في هذه الساعة من الليل؟ إذهبي من فورك إلى القسم واحكي لهم ما حدث بالحرف كأنك لم تشارك فيه وأعطي لهم أوصافا بعيدة عني كل البعد. أبيض سمين في خده الأيمن أثر جرح قديم قولي إني خطفتك وسرقتك واعتديت عليك اعتديت علي فاستطرد جادا رغم ملاحظتها وأن ذلك كان في صحراء زنهم وأني قذفت بك خارجا ثم هربت بالسيارة وهل تزورني حقا؟ نعم أعدك بهذا وعد رجل هل تحسنين تمثيل في القسم كما فعلت في السيارة؟ إن شاء الله مع السلامة ثم انطلق بالسيارة. للمزيد، حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.